وجدوا أ ن ا ل أ س ا س أ ن هناك بحران بحر عميق وله أ م و ا ج ه وبحر سطحي وله أ م و ا ج ه فلما دققوا في ا ل م ن ط ق ة ا ل ف ا ص ل ة وجدوا موجا ثالثا يختلف في ذبذباته وفي حجمه عن الموج ا ل أ ع ل ى وعن الموج ا ل أ س ف ل وهو طبقه رقيقه جدا لا تستطيع الذبذبات ا ل ع ا د ي ة أ ن تلقطها أ م ت ا ر ق ل ي ل ة فقط ب ا ل م ق ا ر ن ة مع مئات ا ل أ م ت ا ر تحتها ومئات ا ل أ م ت ا ر فوقها طبقه تغشى الموج ا ل أ س ف ل تغشاه تغطيه طبقه رقيقه يغشاه موج فعندها صارت ا ل آ ي ة و ا ض ح ة بحر عميق فوق طبقه بسيطه جدا من الموج فوقها موج البحر السطحي فوق تحت ا ل آ ن ن ق ر أ ا ل آ ي ة ونفهمها او كظلمات في بحر لجي بحر عميق يغشاه موج ف ب ق رقيقه من الموج غ ش ا ه فقط من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إ ذ ا أ خ ر ج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات و ا ل أ ر ض والذين كفروا ب آ ي ا ت الله أ و ل ئ ك هم الخاسرون الذي يكفر بعد هذا الكلام خاسر ل أ ن هذا الكلام الذي في ا ل ق ر آ ن ليس من سنه البشر لا يمكن لبشر قبل 1400 س ن ة أ ن ي ق و ل هذا الكلام لا يمكن ل أ ن ه يتحدث عن أ م و ر لم يعرفها البشر إ ل ا ا ل آ ن ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إ ل ه إ ل ا هو ف ا ن ا تؤفكون كذلك ي ؤ ف ق الذين كانوا ب آ ي ا ت الله يجحدون الله الذي جعل لكم ا ل أ ر ض قرارا والسماء بناء وصوركم ف أ ح س ن صوركم ورزقكم ت من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إ ل ه إ ل ا هو فادعوه مخلصين وخذين وننطلق من هذا ا ل إ ع ج ا ز في البحار لننطلق إ ل ى ا ل إ ع ج ا ز في ا ل ر ي ا ض يقول تعالى و أ ر س م ن ا الرياح لواقح ف أ ن ز ل ن ا من السماء ماء ف أ س ق ي ن ا ك م و ه وما أ ن ت م له بخازنون و س ل ح ا ن تعالى يتكلم عن الرياح ويسميها لواقح واللواقح هي التي تساهم في ع م ل ي ة التلقيح ف س ر ه ا العلماء بتلقيح النبات أ ن الرياح ت أ ت ي ف ت أ خ ذ مكونات النبات الذكر فتلقيها على المكونات ا ل أ ن ث و ي ة في النبات ف د يتلقح و ي ب د أ الثمر لكن ا ل آ ي ة لا تتكلم عن النبات و إ ن كان تحمل هذا المعنى وتحتمله لكن ا ل آ ي ة لا تتكلم عن النبات ا ل آ ي ة تتكلم وتقول وارسلنا الرياح لواقحه ف أ ن ز ل ن ا من السماء ماء الفاء تدل على ا ل ف و ر ي ة فورا ا ل ر ي ا ح اللواقح تسبب نزول المطر م و كان التفسير الرياح اللواقح فقط لها ع ل ا ق ة بالنبات نتكلم عن الثمر لكن ا ل آ ي ة تتكلم عن المطر ف أ ن ز ل ن ا من السماء ماء فاسقيناكموه وما أ ن ت م له بخازنين عما تتكلم هذه ا ل آ ي ة نعم تتكلم عن التلقيح لكن ب ا ل إ ض ا ف ة ونحن نقر معنى تلقيح النبات هي تتكلم عن تلقيح السحب تلقيح السحاب كشف العلماء اليوم أ ن هذه الرياح التي تسبب نزول المطر تحمل فيها أ ج س ا م ص غ ي ر ة جدا لا ترى بالعين ا ل م ج ر د ة ترى فقط بالمجاهر بالماكروسكوب فقط هذه الجزيئات ا ل ص غ ي ر ة الاجسام ا ل ص غ ي ر ة يسمونها نويات التكاثر نويات التكافر من أ ه م خصائص هذه ا ل أ ج س ا م أ ن ه ا تمتص الماء أ و تذوب في الماء ووجدوا أ ن الرياح التي تسبب نزول المطر ب ا ل إ ض ا ف ة إ ل ى نويات ا ل ت ث ا د ر تحمل معها كميات ك ب ي ر ة من بخار الماء ماذا يحدث عندما يأتي تاتي هذه الريح ا ل ل ا ق ح ة إ ل ى غ ي م ة ليس فيها من الماء ما يكفي لنزول المطر لكن فيها ك م ي ة من بخار الماء ف ت ع ت ي هذه ا ل غ ي م ة بمزيد من بخار الماء و ت ع ت ي معها نويات التكاثف فعندها يتلقح السحاب أ ي ي ب د أ السحاب تحدث له ع م ل ي ة تجميع لبخار الماء الذي فيه مع بخار الماء الذي جاءت به الريح حول نويات التكاثف فعندما يكون هذا التجميع يصل وزنا الى الوزن الكافي تتجمع جزيئات الماء ا ل م ن ف ص ل ة و ا ل م و ج و د ة في الهواء حول ن و ي ا ت التكاثر فيبدا المطر يسقط ف ك أ ن المطر هو ث م ر ة السحاب وهذه ا ل ث م ر ة لا ت أ ت ي إ ل ا بعد التلقيح ف ع ن د ه ا نفهم ا ل آ ي ة و أ ر س ل ن ا الرياح ل و ا ق ح ف أ ن ز ل ن ا من السماء ماء فاسقيناكموه وما أ ن ت م له بهادون كنت ان كنتم تعرفون أ ن السحاب يلقح القليل منا من كان يعرف هذا لكن الذي أ ن ز ل ا ل ق ر آ ن وخلق السحاب أ خ ب ر ن ا ب أ ن الرياح هي التي تلقح السحاب وصارت هذه اليوم ح ق ي ق ة ث ا ب ت ة من حقائق العلم أ ن الرياح تلقح السحاب فتكون سببا في نزول المطر ثم ننظر إ ل ى آ ي ا ت أ خ ر ى ننظر إ ل ى قول الله سبحانه وتعالى أ ل م تر ى أ ن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه م ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برج فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنى برقه يذهب بالابصار مره اخرى دعوني اترجم اللغه العربيه في زمن قل فيه معرفه اللغه العربيه عند ابنائها、يسجي. ا ل ا ز ا ء الدفع برثه يوزع يدفع ب ش د ة فهم يوزعون ي د ف ع و ن ب ش د ة يزجي حتى ن غ م ة ا ل ك ل م ة تشير إ ل ي ه معناه يزجي ل أ ن ه يدفع برثه يؤلف يجمع يؤلف ان الكتاب جمع الكلمات على بعضها حتى صنع منها كتابه يؤلف بين القلوب يجمع بين القلوب يؤلف يجمع الركام هو الشيء الذي تجعله فوق بعضه لما ي ت ر ا ك م فوق شيء معناها صار ركام ا ل و ز المطر المطر يسمى في ا ل ل غ ة أ ي ض ا الوزع ويسمى الغيث البرد معروف البرج اللي احنا نسميه برج أ ي ض ا ك ر ي ا ه الثلج ا ل ي ا ب س ة ليست ا ل خ ف ي ف ة وانما الكريات اليابسه تلك الخفيفه تسمى تلج واليابسه تسمى برج سنى برقه السنه واللمعان يكاد سنى برقه يذهب بالابطار يعني يعمي عندها ن ق ه م ا ل آ ي ه الم تر ان الله يزجي سحابا يعني يدفع السحاب برفق ثم يؤلف بينه يتجمع هذا السحاب ثم يجعله ركاما يركمه غ و ق بعضه فترى ا ل و د ق يخرج من خلاله ينزل من ل خ المطر ه ا ل وينزل من السماء من جبال فيها من برج ينزل من هذه ا ل ن ح ب الكبيره ة ينزل البرج. فيصيب البرج ب من يصرفه ش ا ء و ي عن من يشاء يكاد سنى برقه يذهب بالامطار لمعان برق هذا السحاب يكاد يؤمن انثى و آ ي ة أ خ ر ى تتكلم كذلك عن نزول المطر الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله ف إ ذ ا أ ص ا ب به من يشاء من عباده إ ذ ا هم يستبشرون اما تتكلم هذه ا ل آ ي ة تتتلم أولا يمكن ا ل ك ل م ا ت ا ل ب س ي ط ة التي غير م ع ر و ف ة الوزق عرفناه المطر كسفا يعني قطعا كسفاً او ينزل السماء علينا كسفا يعني يكسر السماء وينزلها علينا قطعا ف ا ل آ ي ة صارت و ا ض ح ة الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء ينشره في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا ويقطع هذا السحاب المنتشر فترى الوزق يخرج من خلاله ينزل من خلاله المطر فاذا اصاب به بالمطر من يشاء من عباده اذا هم يستبشرون ت المعصرات ك ل نزول المطر وأنزلنا م عن و ا ا ت وجنات ا ل ف ا جنات ا ل أ ل ف ا ك ا ل ج ن ة هي البستان المملوء ب ا ل أ ش ج ا ر وتسمى ج ن ة عندما يكون الشجر من كثره الشجر لا تستطيع أ ن ترى ما في داخله فيسمى ج ن ة ا ل ج ن ة هي ما تخفي ما في داخله ا والجن هم الذين يختفون والمجنون من اختفى عقله ك ن ا ت أ ت ي من ا ل أ ص ل الواحد س ب ح ا ن اللغه عجيبه ل غ ة العرب ع ج ي ب ة أ ص ل ه ا واحد ثم يتنوع التركيبات بناء على هذا ا ل أ ص ل الواحد ف إ ذ ا عرفت ا ل أ ص ل عرفت التركيبات و ج ن ا ت ل ل ف ف ا ا ج ن ة بطبيعتها ت خ ف ي م ا في داخلها و ا ل أ ش ج ا ر ا ل أ ل ف ا ظ التي من كثرتها تلتف على بعضها فتسمى أ ل ف ا فهذه ا ل آ ي ا ت الثلاث تتكلم عن نزول المطر و إ خ ر ا ج النبات والخير الذي ي أ ت ي مع المطر وهكذا فسرت وهكذا ف ه ن ت إ ل ى أ ن جاء العلم الحديث فكشف لنا من ا ل أ م و ر العجب أ ذ ك ر لما اخذت م ا د ة الطقس خ ذ ت ه ا في ج ا م ع ة بنسلجون ودرسونا السحب وفي دراستنا للسحب يتحدثون عن أ ن و ا ع السحب وهناك أ ك ث ر من اثنى عشر نوع للسحب بل بعضهم يعد أ ك ث ر من ثمانين نوع للسحب لكنها في أ ص ل ه ا ترجع أ س ا س ا إ ل ى ثلاث أ ن و ا ع كوملوس سيروس ت و ر ن ي د و س اساسها ثلاثه ك م ل س التي ترجمت في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة إ ل ى السحب أ و المزن المزن يعني السحب الغيوم المزن الركامي أ و السحب ا ل ر ك ا م ي ة والسايروس هي السحب التي تسمى السحب ا ل م ب س و ط ة و ا ل ت و ر ن ي د و س الاعاطيه تشير إ ل ى ا ل أ ن و ا ع ا ل ر ئ ي س ي ة للسحب قبل أ ن يقسمها العلماء والبشر ويصعدوا ويروا هذه السحب ويرون ما فيها في القرن العشرين جاء محمد صلى الله عليه وسلم بوحي من الله رب العالمين يعطينا هذا التقسيم بل يعطينا أ و ص ا ف هذه السحب ولننظر ا و ا ل ن ت أ م ل النوع ا ل أ و ل من السحب طبيعتها أ ن ه ا ض خ م ة ك ب ي ر ة لكن مساحتها ص غ ي ر ة تمتد حوالي ث م ا ن ي ة كيلو واذا توسعت عشره كيلو لا تتوسع بشكل أ ك ب ر من ذلك لكنها تتصاعد عموديا فوق بعضها تتراكم فوق بعضها حتى تصل ا ل و ا ح د ة منها أ ح ي ا ن ا إ ل ى حجم عشرين كيلو كانها جبل الجبل ق ا ع د ت م ح د و د ة وارتفاع عالي ث م ا ن ي ة كيلو ق ا ع د ة عشرين كيلو ارتفاع أ ل ي س ت جبلا فشكل السحب ا ل ر ك ا م ي ة ط ب ي ع ة السحب ا ل ر ك ا م ي ة أ ن ه ا تتراكم حتى تكون كالجبال هذه السحب ا ل ر ك ا م ي ة تتكون من ثلاث طبقات ط ب ق ة السفلى ا ا ل ق ر ي ب ة منها وهي م م ل و ء ة بنقاط ماء ص غ ي ر ة ا ل ط ب ق ة الوسطى منها بسبب ارتفاعها هذه السحب هذه ا ل ط ب ق ة رغم أ ن ه ا تعتبر و س ط ى إ ل ا أ ن ه ا وصلت إ ل ى درجات الجو العليا فوصلت إ ل ى د ر ج ة انخفض فيها الضغط الجوي ماذا يحدث عند انخفاض الضغط الجوي ماذا يحدث لبخار الماء بخار الماء لا يتكثف عندما ينخفض الضغط في د ر ج ة الصفر ف يتكثف درجة الصفر ي بخار الماء انت الحين خذ ماء يغلي من اناء حط عليه سطح بارد يتكثف اذا كانت د ر ج ة السطح هذا صفر س ي ب د أ اذا كان بارد س ي ب د أ يتكثف اذا كان الضغط اقل من الضغط الجوي لا يتكثف عند الصفر يتكثف الناقص واحد ناقص اثنين ناقص ث ل ا ث ة ناقص ا ر ب ع ة اتغطر طبيعه الضغط في الطبقه الوسطى من السحب ل أ ن الارتفاع عالي يوجد بخار ماء درجته أ ق ل من صفر ل أ ن ه في ضغط أ ق ل من الضغط الجوي إ ذ ا انتحت في ماء في النصف في بخار ماء لم ي ت ك ث ب رغم أ ن ا ل ح ر ا ر ة أ ق ل من صفر لكن هذا البخار لو اصطدم ب أ ي جسم ص ل ب فورا يتجمد ليس فقط ي ت ك ث ب يتحول إ ل ى جليد عند أ ي صدام ما دام انت ما لمست هذه ا ل أ م و ر ماشي ل و ح د ة يبقى بخار أ ي ض ر ب ة أ ي ل م س ة يتحول إ ل ى جليد عندما ننطلق إ ل ى الطبقات العليا فهناك في الطبقات العليا من هذا السحاب الركامي بلورات الثلج الثلج ب ل و ر ة بشكل متوازن ب ل و ر ة الثلج فهي م و ج و د ة في أ ع ل ى هذه الطبقات ماذا يحدث ح ي ف ينزل المطر الذي يحدث ا ل ث ا ل ي عندما تلتصق البلورات البلورات تبدا تكبر تكبر تكبر ماذا يحدث لها أ ث ق ل لما تثقل ماذا يحدث لها بالجاذبيه تنزل لما تنزل ت ص د م لماذا ت ص د م ب م ق ا ر ا ل ماء ت ص د م ب م ق ا ر ا ل ماء اللي جاهز للتجمد فيتجمد حوالينها ماذا يحدث توا برج البرج ثقيل ي ب د أ ينزل يصيب نقاط الماء في الطبقات ا ل س ف ل ة فتتجمع حولك فينزل مطره لكن أ ح ي ا ن ا و أ ح ي ا ن ا ك ث ي ر ة اذا ن س أ ل ل س ن ا سؤال احنا نرى البرج ينزل على ا ل أ ر ض طيب من نزوله ن ا إ ل ى أ ن وصلنا ماذا تعرفون ج س م لما يخترق الحواء ماذا يحدث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 ينزل ل أ س ف ل فالهواء ينزل ل أ س ف ل بارد يدخن ي ب د أ يفقد لاعلى أ يبرد ي ب د أ ينزل لاسفل يدخن فتظل يكون داخل هذا السحاب تيار هواء قوي جدا ل أ ن ا ل صعود ونزول مستمر و ت ذ ك ا ه وتبريد مستمر البرده ذ ه اللي تجمع حولها الماء من ق و ة التيار ي ب د أ يدفعها ل ه و ماذا يحدث مزيد من الجليد يحيط بها ت ب د أ تكبر ت س ق ل ما ذ ا يحدث تنزل تصيب مزيد من بخار الماء المبرد فيتجمع حواليها تنزل ز ي ا د ة يتجمع حواليها الماء ياتي التيار يصعد فيها تستمر هذه ا ل ع م ل ي ة يا إ خ و ا ن ي ويا أ خ و ا ت ي حتى أ ح ي ا ن ا تصل ا ل ب ر د ا ل و ا ح د ة إ ل ى حجم ك ر ة س ب وتظل تصعد وتنزل وتكبر وتصعد وتنزل وتكبر إ ل ى أ ن ي أ ت ي وقت الهواء تيار الهواء رغم قوته ما يقدر يصعدها ل أ ن تكون ث ق ي ل ة جدا ف ت ب د أ تنزل فلما تنزل ت ب د أ تدوم مع زوارها لما تصل ا ل أ ر ض تصير ص غ ي ر ة والايه تشوف ا ل ب ر د أ ح ي ا ن ا وقد ر أ ي ن ا ه لما كنا في أ م ر ي ك ا ا ل ب ر د بحجم ك ر ة الغول أ ن ا ر أ ي ت هذا والبرج واحجام ك ب ي ر ة أ ن ا ر أ ي ت والله يا اخواني ر أ ي ت سيارات تحطمت بسبب البرد نقاط عليها ك أ ن رشاش ر ش ق ه من حجم البرد الذي نزل عليها إ ذ ا فهمنا هذا دعونا ن ق ر أ ا ل آ ي ة أ ل م تر ى أ ن الله يزجي سحابه يدفع السحاب ثم يؤلف بينه يبدا جمعه ثم يجعله ركاما فترى الوثق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من درج فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء ويثبت العلم الحديث أ ي ض ا أ ن هذا النوع ك يختلف و م ل س ي عن النوع المبسوط ب أ ن ا ل ك ي م ل س الركامي هو الذي يحدث فيه البرق والرعد وليس المبسوط المبسوط ينزل م ن ه مطر بدون برق ورعد إ ذ ا ر أ ي ت رعد وبرق في السحاب فهذا ركام يكاد ق و وجل ل الله عز ي سنى برقه يذهب ب ا ل أ ب ص ا ر قارن هذا ب ا ل آ ي ة ا ل أ خ ر ى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء لاحظ الآية الأولى قال يؤلفه يجعله ركاما في الآية الثانية قال ركاما في يبسطه السحاب المبسوط يمتد أ ح ي ا ن ا ً إ ل ى مئتي ن كيلو ي المبسوط ا يمتد مئتي ن كيلو السحابة واحدة فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا ً فترى الوزق اي من ذنب المطر يخرج من خلاله فاذا اصاب به من يشاء من عباده اذا هم يستبشرون هل ذكر برج هل ذكر وهذا حقيقه السحاب المبصور ليس فيه برج وليس فيه برق وراء